قدم لكم, أقدم لكم هذه, المادة. هذه المادة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, الله وبركاته. الحمد <سؤال> لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتب الى ونعوذ بالله تعالى من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وصفي هو خليل بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله جل وعلا به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبيتبي سانان شوم لاوم أما بعد من الله جل وعلا وحال الله. وحال الله. بامتثال ما ب عبااد الله الله اتغ الله وت ولاماكم وبنا ما حالال اللهجل لى وقايا وقايا بمتالما او مامر عن يا الذي نفس وخلق منها زوجها سأى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام إن الله, الله كان عليكم, عليكم رقيبا أما بعد أيها الأحبة الكرام. الكرام من فضل, من فضل الله, الله سبحانه, سبحانه وتعالى علينا, علينا أن جعل لنا أن جعل أياما أياما, أياماً وساعات عاتم يتخلص بها الانسان من عبودية الدنيا دنيا من الكذب والكذب والكذب والتعب إلى عبودية الله سبحانه وتعالى فجعل الله سبحانه وتعالى لنا يوم عرفات يتخلص فيه الناس من ذنوبهم ويباهي بهم رب سبحانه وتعالى ملائكته فكيف يقول ماذا يريد هؤلاء فيقولون يا ربنا يا رب جاءوك شرفا غرا يطلبون مغفرتك ويطلبون رحمتك فيقول الله عز وجل أشهدكم في أني غض أفرت لهم،, أفرت لهم وجعل الله سبحانه وتعالى لنا شهر رمضان من أجل أن يأخذ العبد سياحة غياضية روحية مع الله سبحانه وتعالى ويعيش مع ربه يتذكر عن الله سبحانه وتعالى عليه ويزداد إيمانا على إيمانه وذلك مثل هذا الشهر الشهر وجعل كذلك سبحانه وتعالى, وتعالى كل يوم لا يوم ليلة في كل ليلة اللي يتبد يقوم بين يد الله سبحانه وتعالى دون أن يوه أحد من الناس او زيد من الناس دون عن ييدني عليه أحد من الناس يسأل الله سحانه وتعالى الم تثرير والتوبة تووق يقدم الحمند والتمجة لتغ تقد والاعترااف الوب وإنهه وإ أن الله سبحانه وتعالى يعلم منها ما يشأنا بعد ذلك يسألى الله سحان هو تعالى, هو تعالى ان, يغبر أن يغبر له أن يغبر ويتجاوز عن زلته وهذه, وهذه هي ما هي خلوات خلوات خثر منثرا من لم يرتل من هذه الخلوات الخلوات في في السحر لذلك حدثنا نبينا حتى صلى, الله الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وبينا ان قيام الليل انما هو شرف المؤمن وقيام الليل يكون منذ من منتصف, منتصف الليل, الليل الى ثلث الليل الاخير الاخير من استطاع منكم ان يصلي ركعتين فلا يصلي من استطاع ان يصلي اربع ركعات فليصلي ومن استطاع, ومن استطاع أن يصلي إحدى عشر ركع فليصلي, فليصلي فهو من هذه النبي عليه الصلاة, الصلاة والسلام وهي أخلص لله سبحانه وتعالى كما قال الحضير المعياض لما, لما روي بالمنام يسأله أحد أصحابه يقول ماذا فعل الله بك فيقول والله ما نفعتنا إلا ركعات كنا نقوم بها في جوف الليل يعني كل صلاتنا هذه وكل صيامنا هذا كل ما نفعناه نفعنا, نفعنا, نفعنا وقدم الله سبحانه وتعالى هذه الوظائف والنوافل والنوافل ولما علم الله سبحانه وتعالى مخاف هذا العبد لله جل وعلا, جل وعلا فأقول أيها الأحبة الكرام لحبة إن هناك مواسم عظيمة ومواسم كثيرة ينبغي على, على المسلم أن يستغلها أن يستغلها, أن يستغلها في طاعة الله, الله سبحانه وتعالى, وتعالى. ومن هذه المواسم موسم الجمعة. الجمعة. الجمعة الجمعة انما هو عيد لنا. لنا لا, لا كما يعتقد بعض الناس من أنه يوم الكسر ويوم النوم ومنذ أن ينام الإنسان من الليل ما يصبح الضهيرة ومنها من كثير من الناس يصبح هذا اليوم يوم الكسل ويوم الملل ويوم العقدة ويوم, ويوم والله عز وجل إنما يصفه بأنه عيد لنا لنا كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السادقون يوم القيامة بيد أن يقوت الكتاب من قبلنا ثم هذا يوم هو الذي فرض الله عليه فاختلفوا به فهدان الله سبحانه وتعالى إليه فهم لنا تبعنا فنحن اليوم واليهود قد والنصارى بعد قد يعني يوم عيد المسلمين ويوم السلط عيد اليهود ويوم الأحد ويوم عيد النصار لذلك هدان الله سبحانه وتعالى إليه, إليه بعد أن هدى اليهود والنصار ولكنه اختله في هذا اليوم فتركوه هذا فهدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد يوم الجمعة فهو يوم عيد عندها يوم عيد نتعالد فيه نتذكر الله سبحانه وتعالى لماذا شرع الله سبحانه وتعالى لنفرط بنفرطة؟ هل يعتقد الإنسان أنه ينبغي عليه أن يأتي المسجد ويدخل ومثل ما دخل. دخل. لا, لا. الله, عز وجل. الله عز وجل شرع لنا شرع الجمعة. الجمعة إنما هي بازدياد الإيمان. الإيمان وما من إنسان منا إلا وإيمانه وإيمان وإيمان من المعرض من نقص والزلل. والزلل. والزلل إيماننا قولا وقصد وعمل, وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل فأقول الإنسان إنما أطرأك إنما تزيده إيمانا والمعصية إنما تنقص من إيمانه فالإنسان عندما يحضر إلى الجمعة ويصلي الجمعة مع المسلمين, مع المسلمين فيه الاجتماع, فيه الاجتماع وفيه الاختلاف وفيه, الاهتلاف وفيه, وفيه حل, حل حل لكثير من المشاكل, من المشاكل التي تطرأ على أحوال المسلمين بل أن الجمعة, الجمعة إنما شرق لتصفح أفضل المسلمين من عقائدية كما هو منتشر الآن من الشركيات, الشركيات ومن من القبور ولهاد الى القبور والتمسك بالقبور والسجود للقبور والنذر لغير الله وغيره وغير منها تنحيات اجتماعيه المشاكل, المشاكل الاجتماعيه التي تقع بين انسان وزوجته المشاكل المجتمعيه التي تحدث بين الانسان واولاده المشاكل الاجتماعيه التي تحدث بسبب في عمل في نقص على ذلك وكذلك من هذه النواحي الشركيه الإنسان من انسان منا الا وهو معرض للنقص فليس هناك كامل الا وجد و... تبارك, وتعالى. تبارك وتعالى فكل انسان منا عنده عنده نقاط مذمومه مذمومه ما لا هو و... بنفسه يحمله لا يحملها ولكنها غلبت عليه وغلبت عليه انكم الاطاره بالسف فمنا من هو شديد القبض وسريع قضب قضب. وسريع ومنا من, ومن من, من البخيل ومنا الحقود ومنا الحسود ومنا ومع ذلك الجمعه انما شرعت لكي تصحح هذه الأمور وتطيب قلوب وقلوب الناس تطيب الناس وتداويها بدواء الكتاب والكتاب والسنه فالجمعة إنما شرأه الله سبحانه وتعالى, وتعالى, وتعالى بتصحيح أخطاء أخطأ المسلمين, المسلمين. فالإنسان عندما يأتي إلى صلاة الجمعة لا, لا يدخل كما يخرج, لا يخرج كما يخرج. بل يدخل ويخرج, ويخرج بفائدة, بفائدة, يخرج بفائدة. يخرج بفائدة اما أن يصحح, عقيدة, أن يصحح عقيدة, عقيدة وإما أن يصحح سلوكا. وإما أن يصحح حياته الاجتماعية على ذلك. أما من دخل المسجد وخرج ما دخل فأقول هذا سيأتي يوم القيامة قيامة وحسناته كلها كتل جبال تهامة ولا والحمد لله سبحانه وتعالى لانه شاهدا على شهده لصلاه الجماعه ولكنه ما اخفى لله جل وعلا ما كان خالص ما, ما, ما كان شهوده لصلاه الجماعه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى انما شهدها خطر لا تكلم عنا زيد عباد ويقولوا والله فلان ما يشهد صلاه الجماعه او يقولوا انه كما يعني تشاهد في كثير من الديوانيات وعندما ياتي قد يكون قد يكون, يكون اناث لا يصلون ولا شهدوا ديوانيةً, ديوانية وصاحب ديوانية صلي إذا دام صاحب ديوانية صلي قاموا معه وذلك خجل أقول لا وزن لصلاة هؤلاء لا وزن لصلاة هؤلاء عند الله سبحانه, سبحانه وتعالى. وتعالى لأنها لم تكن, لأنها لم تكن خالصة عند رطب السماوات والأوات والأرض لذلك كان من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم ويشرفه ويخصصه بعبادات لم يخصصها في يوم من غيره وكان عليه الصلاه والسلام من هذه انه يقرا يقرا في صلاه الفجر بسورتي الف لام م التنزيل وهي ذي وصوره السجدات وهل اتاك على الانصار الذين نجد يقول ابن تيميه انما كان يقرؤها لما تضمنت عليه هذه الصورتين من اخبار نخطا المعاد ومن اخبار الجنه ومن اخبار النار ومن اخبار خلق آدم عليه السلام وغيره, السلام وغيره وغيري. لتذكيرهم لأن هذا اليوم, هذا اليوم هو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى فقص على ذلك وضع على, على ذلك أن, أن الساعة ستقوم الساعة في, ستقوم في هذا يوم. اليوم كما قال, وكما قال عليه, عليه الصلاة والسلام, والسلام, والسلام مبيناً, مبينا أن, مبيناً أن, أن خير يومه طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, الجمعة قال عليه الصلاة والسلام وفيه قلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه الأخرج منها ولا تقول الساعة إلا في يوم الجمعة وهو من افضل الايام لذلك سنى نبينا صلى الله عليه وسلم الاكثار من الصلاه عليه عليه عليه ينبغي على المسلم في يوم الجمعة جمعة خاصة وفي الأيام عامة أن يكثر من الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام والسبب في ذلك أيها رحلة الكرام أنه, أنه إذا أزدى إليك زيد من الناس معروفا ماه مأروف بلا شك أنك تحمده وتزمع عليه أمان الناس فما بالكم من نبي عليه الصلاة والسلام الذي أخذ هذه الأمة كائهة من ظلمات الجهل إلى نور العلم من الشرك الذي كان يعيشون فيه كان أحدهم يعبد الصنم وكان اهدهم يعبدون الصنم الذي صنع من الحجر وصنع من التمر وصنع من الخشب وغيرها أخرجه منه هذا الجهل المستفحل بهذا الإنسان أخرجه إلى دور العلم أخرجه إلى نور العلم ونور التوحيد أخرجه إلى دين الله سبحانه وتعالى فالإنسان الذي يفعل بهذه الأمة ويخرج هذه الأمة التائها من النور من الخما есть إلى النور بلا شك أنه يستحب بل أنه من الواجب عليه أن صرح عليه عليه الصلاة والسلام لذلك كان يقول صلى الله عليه <تصفيق> إن من أفضل <تصفيق> أيامكم يوم الجمعة, يوم الجمعة. فيه قرر فيه خلق الله, <تصفيق> الله جل وعلا آدم وفيه قرر نفير وفيه النفق وفيه, وفيه الصحف فأكثروا, فأكثروا علي من الصلاة, من. الصلاة من. فأكثروا, فأكثروا علي من الصلاة, الصلاة, من. من الصلاة فيه الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليك صلاتكم معروضة عليك قالوا يا رسول الله وكيف تُعرض عليك وكيف تُعرض عليك صلاتنا وقد أرم وقد بليد الناس إذا دفنوا بعد سنة, بعد سنة لا تجد شيئا من, من عظامه, عظامه في, قبره. في قبره ولكن الرسول عليه, عليه الصلاة والسلام, والسلام. الله عزوجل حرم, حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء كيف يا رسول الله نصلي عليك وقد أجف قال عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم صلاتك شربت عليه وإن الأرض مر. لا تأكل فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء الأرض الأرم الله جل وعلا عليها أن تأكل أجساد الانبياء وهو من أجراء فروض إسباب على المسلمين ومن أعظم مجام المسلمين. المسلمين فمن تركها طبع الله, طبع الله سبحانه وتعالى, الله وتعالي على قلبك كما قال, على كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات, جمعات تهاولا بها طبع الله طبع جل وعلا على على وعلا وما هو الطبع؟ طبع الله طبع على, قلوبه على قلوبه ختم الله على قلوبه, ختم ختم على, قلوبه ختم على قلوبه وهذه كثير ما نمر عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن القليل مننا الذي يتدبر هذه الأيات طبع الله على قلوبه الطبع هي المرحلة الأخيرة لإنهار الإنسان الانسان عندما يذنب ذنبا يغفر الله سبحانه وتعالى وعندما يذنب ذنبا اخر يغفر الله سبحانه وتعالى لو ادنى بالالات كما ذكر الله ذكر تعالى. تعالى يا عبدي لو جئتني بغراب الأرض خطايا غراب الارض يعني من الارض خطايا لو جئتني بغراب الارض خطايا ثم جئتك فاستغفرت لي ولا تشغلني شيئا جئتني بغرابها مغفرها إذا اذا انت اذا جئتني بغراب الارض هذه خطايا انا اعطيك اياها كلها كلها مغفر ماذا تريد ماذا تريد فلذلك, فلذلك الطبع هو المرحلة الأخيرة يغذر الله سبحانه وتعالى لهذا المساعدiento حتى يتمادى الإسنة المثالية إلى أن يطبع إلى الله سبحانه وتعالى يأمر, يأمر الخلاك في أن تطبع على قلب على هذا المساخ او تغذم قلب هذا المساخ ماذا يحدث في هذا المساخ بعد أن يختن على قلبه هؤلاء هؤلاء الذين قالوا الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا أي سبغى في الإ technique أنه لا يكون في قلوب هؤلاء خير لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه ولو أسمعه هل ت طبعا لذلك كثير لذلك من الناس من تجي تقول لك لا يا اخي هذا حراء وهذا حلال ومع ذلك ولا يبالي ولا كانه لا سانح لماذا, لماذا؟ لأن, لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم, قلوبهم, على قلوبهم وختم, وختم على ابصارهم, أبصارهم, أبصارهم وجعلت وجدانهم ظرا ما يستطيع ان يفعل اي ما يستطيع اي الخير وهذه انما هي من علامات علامات خلل في قلبه قتل بهذا الانسان لذلك يبين عليهم صراط السلام ويقول ويقول من ترك ثلاثة جمعات, جمعات. تهاون معها رضا الله, الله جل وعلا, جل وعلا على حمد على حمد على حمد فإذا طفع على قلبه فلا خير ولا هدى ولا, هدى ولا, ولا رشاد, رشاد ولا صلاح ولا, ولا تقوى, تقوى ولا بر يدخل إلى قلبه خلاص تنقر تنحكس عند, عند, عند الامور يرى الخير ويعتقد بأنه شر ويرى الشر ويعتقد بأنه خير يرى السنة ويعتقد بأنها بدعة ويرى المدعة ويعتقد بأنها سنة تنتقس عند الامور فلذلك ينبغي على المساء أن يحذر من المعصية ويحذر, ويحذر من من تركه للجمعات حتى لا يصل إلى, يصل الى هذه الأخذة بل أنه, أنه يكتب من المنافقين من عند الله سبحانه, سبحانه وتعالى كما قال, كما قال عليه الصلاة والسلام, والسلام, من, والسلام من ترك ثلاثة من ترك تلاتة جمعات, تلاتة جمعات من غير عذر كتب من المنافقين من أي, أي سجله الله سبحانه وتعالى في سجلات المنافقين يوم القيامة بل انه اليمت منتم من الغافلين عن طاعه الله سبحانه وتعالى وليس هناك مرض اشد واعى وابسا من غفله القلوب على قلوب على على الانسان وعلى, الانسان وعلى بدن وعلى بدن الانسان, الانسان, الانسان كل مرض يقوم الا مرض الغفله لان الغفله اذا اسدل بها الانسان انقطع امره انتهى أمره ولا مدير وترك بذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرمه من الخير من الخير كما قال عليه الصلاه والسلام لا ينتهي لنا اقوام عن ودعهم ودع الجمعات ودع أو لا يختمن الله على, على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين لا يكونن من الغافلين والجمعة واجب على كل وسلم في, في جماعة إلا أربعة, أربعة عبدا مملوكا عبد أو امرأة أو صبيا أو مريضا وكذلك المسافر ليس عليه جمعة وللجمعة أيها الأحدة الكرام, الكرام, الكرام كما آداب كما للوروء آداب, آداب وكما لزيارتك لأرحامك آداب وكما للمجالس آداب فذلك للجمعة آداب ينبغي أن يمتثل لحظة سلاحا من هذا الاقتسال والنباس والحسن والطيل لا بد أن يقتسل الإنسان وصل الجمعة ويلبس نباسا حسن وكان النبي عليه الصلاة والسلام له ثوبين لا يرتقيهما عليه الصلاة والسلام إلى في صوتهم في صوتهم عم. عم. بل, أنه بل أنه حتى أمتهم أم صلى الله, الله عليه, وسلم عليه وسلم في أن يجعل في الإنسان له, له, له, له. ثوبا أو, أو ثوبين حتى, حتى, حتى تكون, تكون فقط لصلاة لفرات الناس لفرات وهذا من وهذا إكرامي وترغيمي هذا اليوم. هذا اليوم وكذلك الطيب لا بد أن يأتي لا الإنسان ويستطير وعبس, وعبس ذلك ده هؤلاء الناس هؤلاء المدخنين الذين يأتون والله, والله إن المدخن, المدخن إذا صلى بجانب رجل لا يدخن والله ينتي يتمنى, ينتيك. يتمنى هذا المهم أن لو انتهى الإمام التسليم حتى يقوم ويخرج فريحته نفن وعفن ولا يطيرها الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من أنه إذا أكلوا تھاؤقتور واكل سرما أنهم لا يقربون الجماعة وذلك عقابل يقول من اكل من هذه الشجرة فلا جماعة. يقرب إننا جماعة وهو أيش طعام طعام. طعام, طعام, طعام, طعام, طعام. كنا يأكله يأكل. البصل. كنا نmaybe الو shouldn't Galaxy ومع ذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أ också من من هذه السند bisschen حيات. بعد النسجد صلينا عملنا. من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب إننا جماعة. فما ب Gram weekly اللي يجي المسجد وما يطقيس و sevens criminally. يطفيس و وأت ها طلع تكون ماذا تكون, تكون رائحة أقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك, ذلك ويقول ان, إن الملائكة من لتتأذى من أيتأذى من, من المسلم أنت لما يدخل إدخل عليك هذا زيد من, زي من الناس من اندخن والله إحتى وصل والله إحتى وصف ما في الصلاة لا تعتقد أن فقط أنت الذي تتأذى بل أنت تتأذى ومع ذلك الملائكة تتأذى لما تتأذى لأنه تتأذى لأنت لذلك ينبغي على المسلمين أن يحرص ان يحرص اذا كان الانسان يترفع ويرفع عن, عن أذية جاره او يترفع عن اذيه ابنه او يترفع عن اذيه زوجته فتقول الملائكه من باب اولى أو ان يترفع, يترفع الانسان من أن يؤذيه في شيء فلا بد ان ياتي الانسان طيبا ونظيفا نظيف ملابسه نظيفا في هيئته نظيفا نظيف الرائحه حتى يشهد صلاه الجماعه يشهد صلاه تتعى على المسلم مع المسلم انت عندما تذهب لمقابله وزير وزيلي. او لمقابلة مقابله تقول ماذا تفادى تف... تف... تاتي تاتي تقول حق المواخ هذه الدش هذه هذه مخصوصه, مخصوصة. والقطره تكون بشكل ثاني بل انك لربما عدت غسيل هذه الدش والقطره من اجل ان تث وتذهب وتذهب مجلس الوزير مجلس الوزير وتأتي بأحسن الغوائح وأحسن العقوب فما بالكم بالك في الله سبحانه وتعالى هل يعتقد الإنسان أنه إذا دخل أنه المسجد؟, المسجد أن الله سبحانه وتعالى لا, و و الله. الله يطلب لا يطلب عليه أنت من وفد الله سبحانه وتعالى عندما تدخل عين. المسجد عين. فلابد من أن يقتسل الإنسان ولا يترك فضلاته في فضلات الجمسة او أنها من الوقت الزائد لذلك الأمر عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة فاقتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أجل بطيبة ولبس من صالح سيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين كنين ثم استمع الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة اذا جاء الانسان إذا جاء متطيب ولبس من أنبل اللبسة, اللبسه اللبسه ودخل المسجد وما, وما فرق بين اثنين يعني ما جاء منحى اثنين وجلس بينهم أو أنه ضايق المسلمين مسلمين غفر له, غفر له من الجمعه إلى جمعه وذلك اذا استنمت الكباء الجمعه الى الجمعه, الجمعة كفاره ما بينهما اذا استنمت الكباء ما هي الكباء الكباء هي التي ورد فيها نص في كتاب الله, من الله. كان هددهم الله سبحانه وتعالى بعذاب دنيء من ال او هددهم الله سبحانه وتعالى بنار جهنم او جعل الله تعالى في محكم تنزيله له حل له حزاني الزاني والزانيه كما قال عليه الصلاه والسلام والسلام الولد للوراث والعااهن الحجر من الحجر وكذلك السارق والSARQ قطعوا ايديهما جزاء لما كسبا اكلا من الله و بسعده وكذلك من هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد المساجد لعن الله الواشره والمستوصله لعن الله الواشه والمستوشل لعن لعن الله المناص والمتنص والمتنص لعن الله من آوى محته لعن الله وكلها هذه من الكبائر من الكبائر اذا اكتنبها الانسان غفر الله جل وعلا صائر الذنوب من الجمعه من من الجمع. الجمعه الى الجمعه اذا معناه هذا هذا يوم الجمعه وانما هي تنظيف ومراجعه لهذا الاثام من ذنوبه وكذلك ذلك وك... يقول العلماء علماء ينبغي على ينبغي المسلم, المسلم انصاته أن الى الى خطاب الجمعه والى كلام الخطيب لان الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من, من ذلك فقال إذا قلت لصاحبك صاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوا أمع لغوا ثم قال في روايه اخرى من تكلم يوم الجمعه, يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اثقال وفي روايه اخرى ليست له جمعه ليست له جمع اي ليست له جمعه جمعه كامله لذلك ان على المسلم ان يحضر وكذلك ينبغي عليه ان لا يتخطى رقاب المسلمين ياتي اخر الناس ويلقى من اول الصف ولا يغدر الصف ياتي فيصلي في الصف هذا لا يجوز ويتخطى رقاب المسلمين لانه اذى للمسلمين كما قال عليه الصلاه والسلام للرجل الذي دخل متاملا ويتخطى رقاب المسلمين يطرق وياتي فوق طابته وهذا ويؤذي ذلك له عليه الصلاه قال له اجلس فقال له اجلس فقد اذيت هذه المسلمين ومع ذلك اكثر متانيت وتذلك تذلك يستحب يستحب ان يقرأ المسلم, المسلم في يوم الجمعه سوره الكهف لان سوره النور كما بين عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه له, جمعتين. جمعتين. له من نور بين يدي جمعه وقال عليه الصلاه والسلام من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه انسطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء به يوم القيامه وغفر له ما بين تلك الجمعتين هذه كلها في قراءه سوره الكهف براءتي. وهي العاصيه المدججال كما ذكرنا في قمنا فيما, فيما, فيما سبق وكذلك على المسلم ان يجتهد يجتهد الدعاء في مثل هذا في اليوم في في هذا اليوم يجتهد, في يجتهد, يجتهد في فإن, فيها فإن, فيها فان فيها ساعه ساعه, ساعة يجيب اللطيف وهو تعالى كل كل من ساله كما قال عليه الصلاه والسلام في الجمعه لساعه ان في الجمعه لساعه بثلاها وافقها عبد مسلم وهو الله المصلي يسأل الله سبحانه, سبحانه وتعالى, وتعالى شيئا شيء لا أعطاه الله سبحانه وتعالى, وتعالى إياه إيا إيا لذلك هذه كهداف الجمعة أن يكثر الإنسان من, من, من الدعاء في, في, في قبل الجمعة وبعد الجمعة وعند العصر وعند المغرب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى الله لعلّة توافق الساعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ولعلّة إبهامها علما بأن العلماء اختلفوا في هذه الساعة إلى 20 قول منهم قال قبل الخبث ساعة ومنهم من قال بعد <تصفيق> الخبث ساعه ومنهم من, <تصفيق> ومنه من قال عند صلاه الظهر ومنهم من قال قبل الزوال ومنهم من قال, ومن قال بعد الزوال واقوال كثره واقول انما جاءها الله, الله سبحانه وتعالى مبهم ولان اختلاف العلماء فيها حتى يكثر الناس من الدعاء في كل وقت كل وقت الصباح في المساء في الظهر في المغرب وغير ذلك من, من, من الامور من اطلبني الله واياكم لما يحب ويرضى ويرضى اقول هذا قوله واستغفر الله فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واله وفضلاته فضلاته يعني متى ما قضى راح المستراح المستراح يقعد يشرب له يا له شاي لا تقعد مع اللي يقرا يسولف شويه متى ما ادى المؤذن الاذان الاول اذا ادى الاذان الثاني يطغى على وجهه المسجد وهذا لا ولا يحص ولا يجوز ولا ينبغي للانسان ان يكون من ديدانه هذا التصرف هذا التصرف اقول قد يتأخر التاخر تاخر لجمعتين ثلاث جمعات في السنه الامر بسيط ولكن, ولكن يكون ديدن الانسان هو التاخير يوميا يوميا انما هذا هذا من من مفات المدنومه التي حذر منها نبينا عليه الصلاه والسلام ويقوته خير كثير يفوته, يفوته خير كثير في تاخرك لذلك لما قال النبي عليه الصلاه والسلام وسلامه على التبكير وعلى الت... ماذا, قال ماذا, قال ماذا قال احضروا <تصفيق> الجمع <الدنب> ودنوا من <تصفيق> الايمان فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يفطر في الجنة اذا دخل اذا دخل يعني حث النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الشهور والجمعه وادنو من الامام هنا المن... الامام هنا الامام وادنو منه ودنوا يعني من الصف, منه الصف الاول والثاني والصف الثالث وليس اخر الناس اخر الناس فهنا فيعلم الناس ناس الصف الأول بالاول لا لقت ان على ذلك ولا جهلوا في ما يصف في الصف في الصف الاول القرعه ولكن الناس لعل الناس قد اغناها اغناهم اغنتهم حسناتها واغنتهم اغناهم قيام الليل عن جهود الصفوف الاولى في الصلاه فلا بد ان يحرص على ذلك بل انه عليه الصلاه والسلام شبهها رسول الله من اتى في من الساعة الاولى فكان عليه الصلاه سلام. والسلام من اغتسل يوم الجمعه ثم غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه فالراحه في الساعه الاولى كانما قرب بدنه ناقه كانك تذبح ناقه لوجه الله تعالى ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قهط بقره ومن جاء في الساعه الثالثه فكأنما قرب شاة شاة اغشاة أغرى, اغرى ومن جاءت الساعة الثالثة فالساعة الرابعة كانما قرب دجاجة ومن جاءت من جاءت الخامسة فكانما قرب بيضة شتان بين ذلك الواحد يعطي الله عز وجل وحد وحد يقرب له بيضه ويقول يا رب هذا الوجه بوحدي بين هذا وهذا اما الساعه الاولى والساعه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام انما كذلك هي في خلاف بين اهل العلم انها تكون من من صلاه الفجر فهذا هذا كما ذكر عن ذكر عن بعض البلدان بلدان من الشيبان كانوا اذا صلوا صلاه الفجر كل منهم ذهب الى بيته ف طرفي طارق طرفي مجائل المجائل المسجد. يقعد من الصدق اوه شايد اوه شايد. شايد يمكن عمره ستين او سبعين او احنا الشباب يخلص الله يصلي الفجر وينام, وينام ليه قهور. ليه قهور. شيء لا ويمكن لحد لحد مؤذن او لم ادرك الان او لم يدرك الان او لم يدرك لم يدرك فقل هناك ينبغي على النظر الى الامر وكذلك, وكذلك بعض العلماء لنا امام مالك وامام وغيره وغيرهم وغيره وغيره يقولون بأن, بان الساعه التي, التي بأن تكون قبل الاذان انما تقسم إلى خمسه اقساط الساعه التي تكون قبل قبل يعني يعني الربع ساعه الاولى من من قبل صلاة ال... قبل و... الزوال, الزوال. الزوال. والثانية والثالثة يعني الساعة الأولى من القبل الزوال تقسم إلى خمسة أوقات فالربع, فالربع الأول تسمى ساعة أولى والربع الثاني يسمى الساعة الثانية وإلى آخرى إلى النصر إلى الساعة الخامسة فأقول الإنسان لو جاء يوم الجمعة وقدم بدلاً ما يجي الساعة 12 برط و12 ربط و12 نصف يمكن أدرك الإمام ولا ما أدرك يأتي قبل الصلاة بساعة بنصف ساعة يجلس يقرأ صورة الكهر يقرأ شيء ذلك. ذلك ولا يترك ولا, ولا يكون لذيدنه ذلك. ذلك الان احنا الآن اول ما قمنا الصلاه كان المسجد كان, كان فقط يمكن الصحن الداخلي او يمكن نصف صحنه, صحنة ال الداخل يدخل فيه, فيه مصلي والان والان لو تلتفت وتشوف الناس واقفه ورا تلاقي الناس واقفه ورا الناس واقفه السبب ان الناس كل همها كل تعتقد بان, بأن الصلاة, الصلاه انما هي انما هي صلاه الجمعه انما هي مجرد يوم خفيف لا لا صلاه الجمعه الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الى ذكر الله فاسعوا انما يقولون الكلام يعني ليس فقط الصلاه بل الذكر وكما ذكرت في بداية, في بدايه الامر صلاه الجمعه فانما هي انما هي تصحيح عقائد, عقائد, الناس عقائد, عقائد, عقائد الناس تصحيح اخطاء الناس السلوكيه والاخلاقيه والاجتماعيه, والإجتماعية وغيرها, وغيرها, كثير وغيرها كثير مما, مما يحتاجه, يحتاجه المسلم المسلم الحقيقي في حياته لذلك يقول النووي رحمه الله ولا فضيله لمن اتى بعد سوال لان النداء يقوم حين اذنه ويحرم تخلفه بعد النداء يعني حرام حرام اذا الله عز وجل قال إذا نادى المناجد من, من, من, من صلاة الجمعة فيحرم التخلف بعدها يعني لا يتكاس لا لإنسان فيها لأنه حرام ويقام على ذلك لكن, لكن, لكن <واه> عرضا للإنسان عارم أو تأخر لشيء ما أو أنه راح على نوم أو شيء ما قدير فنقول لا لا بأس ولكن لا يكون من بيد الإنسان أنه يتأخر عن صلاة الجمعة لأنه سيقوده خير كثير ومن حضر في الساعة الأولى أفضل مما حضر في الساعة الثانية ومن حضر في ثانيه افضل مما حضرها في الساعة, الساعه الخامسه فالانسان, فالإنسان عندما, عندما, عندما يعني يعني يأتي ويقرم لله سبحانه وتعالى, وتعالى. ماقة ما وبعير أفضل وبعين مما أن يرق الله سبحانه وتعالى بيضا أنت لما يأتيك ضيء أما أنك تربح لشاك ما تأتيك تطيق لبيره وتقريه وقدمها لا ولكن لا أود أن تقدم لا من صالح ما عندك ما عندك من الطعام إن كنت رجلا منصورا قدمت له بعيرا وإن كنت رجلا حالة متوسط قدمت له شاك وإن كنت رجلا منصورا الحال قدمت له الدجاجة وقد جاء له ذلك فأقول إنما يكون لم يعد يدي حساب في الساعات في الاولى ولا تقول الله عز وجل ان تفئ بذلك والله عز وجل لو عبدت الله عز وجل انت ومن في, في الارض جميعا لو عبد الله سبحانه, سبحانه وتعالى طوال حياتهم حياته حياته ما زاد ذلك ذلك سبحانه وتعالى شيء تعالى شيء تعال ولو أصل الأرض جميعا أصل الله عز وجل ما نقص ما ذلك نقص في ملك الله جل وعلا, وعلا, جل وعلا ولكن وما هي أعمالكم يوفيها الله صلى الله عليه وسلم لكم وياجركم ويا الله صلى الله عليه عليها يوم والقيام اللهم إنا نتوجه إليك وانت فيه عليك أن عز الإسلام وتنصر المسلمين وتعلي بفطرة كلمة الحق والدين اللهم ألف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سمول السلام ونجينا من الظلمات إلى النوري هذا الجلال والإكرام اللهم أبرد بهذه الامة أمر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم به بكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والكرم والإكرام عباد الله الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم جليلا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وواذكروا الله اكبر الله يعلم ما تصنعون <تصفيق>